قَدْ وَصَلْنَا لَهُمْ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ وَإِذَا أُتِيَ عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّمَا كُنَّا من قبله مُسْلِمِينَ أُولَئِكَ يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرعون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا, أعمالنا وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين إنك لا تهدي من أحدثت ولكن الله يهدي ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين وقالوا إن تبع الهداة معك متخطف من أرضنا وَلَمْ نمكن لهم حرما آمِنٍ يُجْذَأٍ لِهِ فَمَرَّ كل شيء يجدا إليه تمرات كل شيء الرزق من الذين ولكن أكثرهم لا يعلم وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكننا نحن الرّواصين وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يسلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا أهلها